الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم قال أبو داود رحمه الله بعد أن ذكر باب في المذي وذكرنا بأنه ماء لزج كالعسل إنما يخرج عند مداعبة زوج أو تفكير وهذا فيه الوضوء وليس فيه الاغتسال، كما ذكر سهيل بن حنيف نفسه قال كنت أكثر المزي وكنت أكثر منه الاغتساب حتى تشقق ظهري فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضى وكذا حديث علي النبي طالب كنت رجلا مذاء أي كثير مزي فرسلت المقداد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما فيه إنما فيه الوضوء وفي رواية يغسل ذكره وأنثايه ويتوطّع إذن المذب إنما فيه الوضوء قال أبو داود باب في الإكسال الإكسال وهو أن الرجل يجامع أهله ثم لم ينزل أي لم ينزل منية الذي هو منه الولد فهل فيه لغتسل واضح أم أنه فيه الوضوء كان في أول الأمر في أول الإسلام كان فيه الوضوء ثم نسخ هذا الحكم وصار فيه لاغتساب فإذا جامع رجل أهله فأتى أهله فسواء أنزل أو لم ينزل إنما عليه أيضا إنما عليه لاغتساب قال بإسناده أبي داود رحمه الله إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك فأبي هنا بيبين النسخ أنه كان في أول الإسلام هذا إذا أتى الرجل أهله ثم لم ينزل له أن يتوضأ، لكن ليس عليه الاغتسال وجوبا. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم من الوضوء إلى من الوضوء إلى لاغتسال. واضح؟ قال، وهذا في صحيح البخاري. يعني هذا في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، حينما سئل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله الرجل يأتي أهله. ولم ينزل قال فيه الوضوء فيه الوضوء هذا صحيح من البخاري لكن كان هذا في أول في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ نسخ هذا الحكم من الوضوء إلى إلى الاغتسال كما بين أباي رضي الله عنه ثم أيضا ساق بسنده إلى سهل قال حدثني أباي ابن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرخص شيئا من عنده وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كما قال رب العالمين عنهم وما يمطق وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا كلمة أبي بن كعب هنا يبين أن الحكم الماء من الماء هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ الأمر بالاختساب سواء أتى أهلهم فأنزل أو لم أو لم ينزل وجب عليه الاختساب واضح حتى في صحيح في صيحين وله أيضا عند الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه اختلف أقوام في الرجل يأتي أهله فلم ينزل فقال بعضهم من الصحابة عليه الوضوء وقال بعضهم عليه الاختساب معنى هذا الكلام في عهد عمر في إمارة عمر أن بعض الناس ظن أن الحكم باقي ولا يعرف ولا يعرف النسخ وهذا دليل على ان الرجل الفاضل العالم قد يخف عليه قد يخف عليه أشياء وهذه أشياء لهذه الصلاة مفهوم فالرجل الفاضل قد يخف عليه أشياء لذلك القاعدة أن من علم حج على من لم يعلم مفهوم فليس الشأن أن تكون عالما بكل شيء وإنما الشأن إذا جهلت فعلمت فرجع. هو ده الشأن ليس الشأن أن حضرتك تكون عالم بكل شيء قال شيخ الإسلام فإن الذي يعلم السنة كلها لا يحيط بها إلا نبي يعني لا يحيط بسنة إلا نبي واضح أما دون الأنبياء دون النبي فقد يخفى عليه أشياء وقد يعرف يعرف أشياء فليس الشأن في الفضل اللي تعرف لا مش ده الفضل وإنما الفضل أنك إذا عرفت فارجع واضح فاختلف فعمر أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عائشة يسأله عن ذلك فقال يا أمه لأنها أم المؤمنين قال إني أريد أن أسألك عن شيء أستحي منه فقالت لا تستحي من شيء أن تسائله عنه أمك التي ولدتك فسل واضح فقال لها الرجل يأتي أهله فيكسل أي لم ينزل فقالت له على الخبير سقط أي أنا أعلم الناس بهذا ثم ساقت له هناك روايتان رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك حينما جاءه رجل يسأله وكانت عائشة جالسة بجواره ورواية أخرى أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع موضع الرجل من امرأته ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل يبقى هنا وإلا لم وإن لم ينزل واضح الكلام فإذا جامع الرجل أهله سواء أنزل أو لم ينزل فهذا فيه عدة أموم هذا فيه أولا لاغتساب واضح؟ وإن كان في رمضان فهذا يبطل الصوم إذا كان صائما والصوم عليهم واجب فهذا يبطل, يبطل الصوم وهذا يكون فيه الحد إن كان زنا مئة جلدة للرجل والمرأة فإذا كان محصنين يعني متزوجين فإنما عليهم جلد مئة والرجل يبجلده من جلده بعد كده يورجم وهذا هو الصحيح من مذهب علي بن أبي طالب ومذهب معاوية وهما ذهب إليه ابو محمد بن حزم على أن المحصن اللي متزوج وزنا من جلده بعد كده يورجم بالحجار يتوقف كده يتجلد من جلده الأول بعد كده يلف حواليه كده كل واحد مسفله حجارة كده ها حجر أملس مش طباح مرض طباح مرض ما مويتش حجر أملس ويضربوه حتى يموت حتى يموت ده عقوبته لو تعمل كده مثلا كم تاني يوم كم واحد يزن ها تاني يوم كم واحد يزن إذن. إذن تطبيق الحد هنا صيانة لأعراض الناس يعني هذا صيانة بعض الناس يقول لك إيه الحد ده ومش الحد ده مو هذا الحد إنما الصيانة ليه للعرض للعرض المسلمين لأعراض الناس يعني أنت تكرهه ليه ده صيانة لعرضك لعرضك أنت صحيح فلما ييجي واحد يكره مثلا يقول لك إيه حد السلكة القطع ده يكره حد السلكة تقطع إيده لو واحد سرق وتقطع بإيده ثاني يوم كم واحد يسرق ها مفيش مفيش خلاص انتهت المساله لكن لما يجي يكره بقى حد سارق يبقى انت ايه ها انت نشال حرامي صح الكلام ما هو بيكره حد سارق ليه انت حرامي واحد بيكره حد الزنا ليه صح الكلام وهكذا فالحدود انما وقعت لحفظ لحفظ عقول الناس حد الخمر لحفظ أعراض الناس حد الزنا لحفظ أموال الناس حد السرقة واضح؟ وهكذا فالحدود إنما كانت لذين؟ إنما هي لذلك فهنا أبي رضي الله عنه أبو موسى الأشعارين سمع الحديث من عائشة ثم ذهب إلى عمر رضي الله عنه فبين له ما قالت عائشة قال لا أسمع أحدا بعد ذلك يقول بأنه ليس عليه غسل إلا وجعلته نكالا لكانا نكالا يعني ضربته عذرته واضح هذا هو التعذير كما قال النبي عليه الصلاة أقل الحدود أقل التعذير أكثر التعزير عشر جلدات. عشر جلدات صيانة لإيه صيانة لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم إذا الحكم هنا إيه؟ الحكم هنا نسخ قال باب في الجنب يعود أي يعود إلى اتيان أهله قال عن أنس أن رسول الله طوفع ذات يوم على نساء في غسل في غسل واحد ثم قال باب في الوضوء لمن أراد أن يعود يعني يجوز الاغتسال إذا أراد أن يعود يجوز غسل واحد يكفي للإعادة أو الوضوء أو له أن ينام إذا أراد بعد أن أتى أهله إذا أراد أن يغتسل له ذلك إذا أراد أن يتوضأ له ذلك إذا أراد أن يغسل يديه كفيه فقط له ذلك إذا أراد أن ينم ولم يفعل شيء له ذلك أربعة أمور يجوز فعل كل واحدة منهما واضح ذكر هذا كله عن حديث من حديث عائشة رضي الله, رضي الله عنها ثم بعد ذلك سيذكر باب في الجنب يقرأ القرآن أو الجنب يصافح أو الجنب يدخل المسجد الجنب يقرأ القرآن ما حديث في منع الجنب من كراءة القرآن لا يثبت حديث عنه بنبي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرأن القرآن ما لم يكن جنب لا يثبت عن على النبي عليه الصلاة الجنب الحائض غير المتوضل له أن يقرأ وله أن يمس المصحف إذ ليس هناك دليل يمنع من كراءته ولا هناك دليل يمنع من مسه للمصحف إذ أن المسلم لا ينجز كما في حديث حزيفة وكما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجز إن المسلم لا ينجز أمر رب العالمين بتدبر القرآن أفلا تدبرون القرآن؟ صحيح كراءة القرآن مذهب ابن عباس وجماهير الصحابة وجماهير العلماء على أنه يجوز لغير المتوضع أن يقرأ القرآن فالسؤال أيهما أعظم كراءته أم مسه فهل تعبدنا بمسه أم تعبدنا بكراءته فإن قلت بالكراءة فهو أعظم من من مسه فما جاز فيما هو أعظم ففيما هو دونه من باب أولى واضح كلام لذلك قالت عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحواله على كل أحواله وهذا كلام وهذا كلام عام يشمل جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا أولا حتى الذين قالوا بأن هذه الآية كنت تقول الآية دي طيب حتى الذين قالوا بأن هذه الآية بمعزرة بمسألة أن مس المصحف لا يصح للجنب قالوا هذه الآية ليست في هذا الحكم الذين قالوا بأنه ينبغي أن يمس المصحف إلا وهو على ظهارة قالوا الآية لا شأن لها لما واحد قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الكتاب المكنون الذي قال لا يمسه أي الكتاب الخفي لأن المكنون أي الخفي والله يعلم ما تكن الصدور فهل القرآن خفي أم ظاهر ظاهر إذن الكلام في اللوح المحفوظ واضح اتنين لا يمسه إلا المطهرون بني آدم لا يسمون مطهرون وإنما إذا تطهر أحدهم يسمى متطهر أما المطهر في ذاته هو الملك لأنه اسم فعول هو نفسه مطهر أما بني آدم لا ينزلون تحت كلمة مطهر وإنما متطاهر الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واضح؟ بالإيه؟ يعني أقول لك ذكرت لك واحد لا يمسه إلا المطهرون ما بعدها تنزيل من رب العالمين والسياق من المقيدات والسابق واللاحق يبين المعنى لذلك قال ابن القيم رحمه الله والإمام مالك إنما حينما قال المشركون القرآن ينزل عليه من الشياطين قال تنزيل من رب العالمين لذلك قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون أضف إلى ذلك أن الآية مكية ولا مدنية؟ الآية مكية قال ابن القيم رحمه الله فهذه الآية مكية وهي أعظم من أن تبين مجرد حكما فرعية وإنما هي نزلت لترد على المشركين وتبرق الوحي رب العالمين للنبي عليه الصلاة من أنه يتنزل من الشياطين فهو أعظم من بيان حكم حكم فرعي أضيف إلى ذلك حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسائل إلى هرقل إلى المقوقس وإلى هؤلاء. واضح هذا؟ فحينما أرسل بها بها آيات واضح الكلام هذه بها بها آيات ولا بد أن يمسكها حتى حتى يقرأها واضح الكلام. فما الدليل المانع من أن الحائط تمس المصحف أو أن الجنب أو غير المتوضي يمس المصحف لا يمس المصحف إلا طاهر هذا الاسناد هذا الحديث اسناده ضعيف ولو سلمنا بأن اسناده صحيح فإن المسلم لا ينجس لذلك هذا الحديث كان في سياق حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة إلى المشركين فقال ولا يمس المصحف إلا إلا طاهر خشية أن يقع المصحف في يد المشركين فيدنسوه ويقع فيه ما يتنزه عنه القرآن فقال لا يمس المصحف إلا, إلا طاهر والسؤال فإذا كان لا يمس المصحف إلا طاهر فهل المسلم نجس؟ قال النبي لأبي رير وحزيفة المسلم لا ينجس المؤمن المؤمن لا ينجس واضح الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة نولين الخمرة من المسجد شيء حقيقة كده زي المنديل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقي بها الحر مثلا في بعض الأحيان فدخلت المسجد قالت يا رسول الله إني حائض قال إن حيضتك ليست ليست في يدك الحيض ليست في يديها الدم النجس إنما عند الفرج واضح الكلام وأما اليد فليست فليست فيها نجاسة بل إن دم المسلم طاهر واضح الكلام فليس هناك دليل يمنع من مس المصحف للجنون من مس المصحف للحائض واضح من مس المصحف لغير المتوضّع لكن هذا ليس بلازم أنه ألا يتوضّع لا هذا لا خلاف بين الناس جميعا أنه يستحب إليه يستحب رفع الحدث لكن الموطن النزاع إذا لم يرفع الحدث هل له أن يمس المصحف أم لا واضح الكلام كده يبقى موطن النزاع هنا في هذه المسألة ثم ذكر باب في الجنوب يدخل المسجد ذكر هنا حديثا حديثا ضعيفا وأما حديث عائشة لا, يقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث واضح؟ هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث حديث اسناده لا يصح وأن النبي عليه الصي والسلام نهى الجنب أن يدخل المسجد أو الحائض تدخل المسجد هذا لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام بل إن السابت خلافه فالمرأة الحائض لو أرادت أن تدخل المسجد مثلا تسمع مجلس علم مثلا تسمع مجلس علم أو مقرأة تحفظ قرآنا أو تعلم في محاضرة مجلس علم تعلم أو تتعلم تحفظ أو تحفظ كل هذا جائز ولا دليل بالمنع بل إن هناك دليل بالإباحة أما أدلة المنع فمنها ما هو ليس بصحيح ومنها ما هو صحيح ليس بصريح أما ما ليس بصحيح فهو حينما نهى النبي عليه الصلاه والسلام الحائض والجنوب الا يدخل المسجد هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وله علل لا شأن لنا بها الان ضعفه الامام البخاري وغيره من اهل العلم واما احتج بقول النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه العيد في صحيح امام مسلم حينما امر النبي في حديث حينما امر النبي عليه الصلاه والسلام النساء أن يخرجن إلى إلى الصلاة وإذا لم تجد المرأة ثيابا تلبسه فلتلبسه أختها من ثيابها وأمر الحيض أن يخرجنا ويعتزلنا الحيض المصلى فألك يعتزلنا الحيض المصلى بمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة أمر الحائض أن لا تدخل المسجد وأن تعتزل مكان المسجد لأن المصلى لو حكم لو حكم المسجد وإن كان هذا في خلاف. لكن المصلى له حكم نازجة على الراجح فالنبي عليه السلام قال الحائض وتجتنب الحائض المصلى في صيح الإمام مسلم الجواب على هذا واحد في صيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة قال والتجتنب الحائض الصلاة يعني تبتعد تخرج عن المصلى لأن لو فضلت موجودة في المصلى هتحدث فروق في الصف صح الكلام ستحدث فروقا في, في الصف وضيقا في المكان، فأمرها النبي صلى الله عليه أن تخرج، لكن دعاها النبي صلى الله عليه لماذا؟ كي تسمع، كي تسمع كي تسمع كي تسمع العلم. ده الحديث ده الذي يحتاج به على ان الحائض لا تدخل المسجد. ده هو دليل على ان الحائض تدخل المسجد. ليه؟ إذ لو كانت الحائض لا تدخل أصلاً، فلماذا النبي دعاه من الأول؟ هو دعاه النبي عشان يقول لها هذا عبس يتنزه عنه الرسول عليه الصلاة. يعني هو دعاها عشان يقول لها إبعادها المصلة ما لم يدعوها أصلا صح الكلام؟ ولا أنت مش معاها بحمد؟ صح الكلام إذا انبعاها النبي صلى الله عليه وسلم كي تسمع الموعظة كي تسمع العلم أما عند الصلاة فتتعد لما؟ لأنها سوف تفرق أمر الصف سوف تجعل هناك مكانا يضيق بالناس إذن قال إيه تجتني بالحاقد المصلة عند في صائم الإمام البخاري أن المرأة كانت تقوم بمزجع النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقوم تمسح وتكنسه فضرب لها النبي خباء خباء زي خيمة كذا في آخر المزجع ضرب لها النبي صلى الله ولم يأمرها النبي إذا كانت حائض أن أن تخرج من المزجع فهم لم يأمرها النبي صلى إذا كنت حائض أن تخرج من المزجع فهم فتركها النبي عليه الصلاة هذه سنة إكرارية منه، منه عليه الصلاة والسلام. هذه سنة إقرارية منه عليه الصلاة والسلام على النهي، على أنها يجوز أن تدخل المسجد. في صحيح الإمام مسلم، وصحيح الإمام البخاري. حينما كان النبي في الحج، فحاضت عائشة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعي كل ما يصنعه الحاج، إلا أن تطوفي بالبيت البيت. ولم يأمرها أن تخرج من المسجد الحرام يعني افعالي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت الحاج بيعمل إيه؟ مش بيمكس بيقرأ قرآن وهل الناس كلها حافظه الجواب لا من الناس من هو حافظ فيقرأ ومن الناس من, من لا يحفظ فيمثل المصحف ويقرأ فالنبي قال له اصنعي كل ما يصنعه الحاج استثناء حاجة واحدة بس إلا أن تطوفي بالبيت ما الوصول يقول لك إيه؟ يقول لك الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني حينما يأتي استثناء دل ذلك على أن ما دونه جائز الاستثناء معيار معيار العموم مفهوم كده دل على أن ما دون الاستثناء دايه جائز ووضح الكلام كده فقال لها اصنع كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي بالبيت ما قال لهاش وإلا أن تمكسي بالبيت وده المسجد الحرام فإذا أجاز النبي لها ذلك فمن ده بأولى المساجد المساجد الأخرى ووضع الكلام كده أفهم قل لي طب ما عن النبي عليه الصلاة لم يأمرها ما قال لهاش مثلا وقال لا تصلي يما معنى ذلك أن هي هتصلي طب ما عنهاش عن الصلي بيقال النهي عن الصلاة معلوم من نصوص أخرى مفهوم الكلام فما الدليل الذي ينهى المرأة الحائض أن تدخل المسجد من نصوص أخرى بل إن النبي عليه السلام برضو أجازع إيش أن تدخل المسجد مسجده هو يبقى شوف المسجد الحرام وهو مسجد النبي عليه السلام قال نولي الخمر منين من المسجد قالت يا رسول الله إني حائض بتقول له إني حائد قال لها إيه؟ إن حيضتك ليست في يدك طلبها مش في يدك يبقى مش في رجلك وأذن لها دخول دخول المسجد يبقى دي مسجد الحرام دي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تجي أنت بقى تبقى تبقى المسجد بتاع يوسف؟ ها؟ ينفع؟ ينفع. صح الكلام كده؟ فما كان في مسجد الحرام مسجد النبي عصن يعني امرأة مثلا عملت العمر وهي حائط ابتليت مثلا نزلوا عدم الحي ينفع تروح المسجد الحرام مثلا بتقعد وتقرأ قرآن وتسمع العلم ينفع لما تضيق ما في النصوص إباحته لما تضيق ما في النصوص إباحته بل إن هذا فيه تحفيز لها على على أمر العبادة واضح الكلام كده فما فيه نهي يمنع المرأة الحائط فيما اشتهر ان المراه الحائض واحد حسينا ان احنا يهود مره الحائض ما تغسلش ميتها ليه حضرتك مرة الحامل 2 المرة الحائض ما تخش على واحده حامل ليه الحائض ما تخش على الواحده ما تولدش واحده ليه المره الحائض ما ينفعش تحضر مثلا مجلس عد ليه الحائض ما ينفعش جا... ليه, ما؟ ليه هي نجسه هي نجسة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر بكل هذا مع شوف دي المسألة دي ايه يعني هذا زي ما يقولك العلماء الأصول هذا مما تعامد به البلوى يعني الصحابيات مش كنا بيحضنا يعني ها طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يجلس النبي عليه الصلاة والسلام السنين دي كلها في المدينة وفي مكة وما يقولش حديث واحد مثلا صريح واضح ينهى المرء الحاء عن قرآن لا ما يقولش حديث صريح واضح يانا المرأة عند خروج المسجد بل يجي حديث تصرح بال بالإباحة صح ولا لا آه. فشوف جعلنا المرأة والحاد هذه إيه ولا خلا زين اليهود كده ما بيفعلوا إذا حاطة المرأة فكنا إيه يبتدرنها إلى الخارج روح يضربونها كده يضربوا لها خيمة وكان في الجاهلية حادته روح يضرب لها خيمة في الصحراء تقعد لغاية ما إنت تخلص وحدك عادته على كذا ترجع بقى، على كذا ترجع، ما هي خلاص بقى كلها نجسة بقى، واضح الكلام؟ نسأله الله الصلاة والعرفية يجي مثلا في في في سفر عدد في سفر عدد في في الأصفار الخمسة في العهد القديم يقول لك وإذا جلست المرأة الحائض على على سرير فقد تنجس. وإذا مست, وإذا مست شيئا فقد تنجس وإذا مش عارف إيه وإذا ولدت مولودا فهي نجسة وهو نجس سبعة أيام هي نجسة والبيت نجس والمولود نجس والزوج معها والبيت واللي فيه في ما هذا الكلام سنة أبي داود من حديث عائشة وحديث مسلمة قالت كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في لحافه نيمة جنب النبي عليه الصلاة قالت ثم قمت فجأة قال ملك قالت حط قال حطي قالت نعم قال غيري الثياب كتاعة فنمت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهت المسألة النبي عليه الصلاة والسلام أنمها ايه بجواره عليه الصلاة والسلام حتى لما تكون مثلا حائب هل يجوز أن يقبل مثلا الزوجة هل يجوز أن يبشرها ما دون الفرج هل يجوز أن يعانقها الجواب نعم هي ليس من المسلم لا ينجو. إنما موضع النجس هو العين. هو دم الخايف فقط. واجه الكلام. فحن عندنا عادات ابتذراها الناس نسأل الله سلامة العافية. هل يجوز للمرأة الحائض إذا قرأت القرآن وجاءت وقت وجاءت سجدت تلاوة؟ هل تسجد؟ الجواب نعم. وهذا مزاب إليه طووس ومزاب إليه ابو محمد بن حزم وطوائف من أهل العلم. ليه سؤال ما هذا؟ استغربش ليه؟ المنعم ليه اقول لي منعها منحه ليه فضل. أصلي دي صلاة السجد صلاة السجد صلاة جواب له. اقل للصلاة ركعة اقل للصلاة في الاسلام هي ركعة وهي منهية عن الصلاة صح الكلام طب لو قلت بان الا السجدة من الصلاة السجدة من من الصلاة فاذا كانت السجدة من الصلاة اذا تمنع من من السجود صحيح الكلام؟ أقول لك ترم بتقرأ قرآن في في الصلاة إذا لا يجوز لها أن تقرأ ولا آية واحدة إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اصنع كل ما يصنعه الحاج ومعلوم أن الحاج إذا طفى بالبيت ثم ذهب إلى الصفى والمروة هيقول إن الصفة والمروة من شعائر الله وهذه آية من القرآن والقرآن يقرأ به في الصلاة إذا القرآن يكون صلاة هنمشي بقى على القعدة فيه؟ صح الكلام؟ يقول لك أصل دي السجود من الصلاة إذا يكون هذه إذا يكون هذا الصلاة لا لا يستلزم هذا شيء في الصلاة لكن لا يستلزم أن يكون أن يكون صلاة إذ أن أقل صلاة هي اللي هي ركعة هذا معلوم في الإسلام أقل صلاة أقل صلاة ركعة واضح الكلام أقول لك لو هتقول كده خلاص الفاتحة ركن من أركان الصلاة صح الكلام لا يصلح الصلاة إلا بالفاتح أما تيجي تكرأ الفاتحة يبقى حضرات برضو كبر ليها عشان أما تيجي تكرأها وبعض بالخلصة تسلم عشان هي صلاة ما أنت هتناقض نفسك ستناقض نفسك واضح البدعة بقى عند النساء سواء كانت إذا كانت حائلة تيجي تكرر كرآن جاءت سجد التلوى سبحان الله الحمد لله ولا إله دى الله والله أكبر ولا حول ولا الكتل أنا دقا بسألك جبت دنين مش يعملوا كده أنا بقى بسألك جبت دنين أنت جبت دنين واضح عارف هي انا جبته منين في رجاله بيعملوا كده وفي رجاله بتحبه بقيت سجلت لو لو في عربيه يعني لو في عربيه مش عارف اسجل سبحان الله والحمد لله احنا بقى بنسجل جبته الكلام ده منين احنا بنالف بنالف سبحان الله والحمد لله طب ليه مش لا اله إلا الله فقط مثلا طب ليه مثلا ما تقراش الفاتحه بدل سبحان الله والحمد لله الله أكبر الفاتحه أعظم صح الكلام كده؟ اجدام مين؟ هذه عبادة واضح فشوف حينما شدد الناس على أنفسهم بتخلفهم عن العلم الشرعي أو وقعوا في البدع وقعوا في البدع حينما يتخلفون يقعوا في البدع فهم؟ لذلك إذا شغل إنسان بالقرآن بالقراءة بالحفظ بالتعلم بالقرآن عليه أن يعرف أن يعرف الأحكام يتعلم دينه واضح الكلام؟ فشوف قالوا لها ما تسجدي سجد التلاوة عشان هي حائد راح يتعامل ايه؟ عاملة بدعة لذلك ابن عباس قال ما ترك الناس سنة إلا إلا وأحداث ومكانها بدعة لازم لازم قالوا لها ايه وعي تسجده عشان عشان انتي حائد طبعا ما سجدش عم... راح يتعامل ايه؟ سبحان الله والحمد لله ول... او واحد ما سنو راح راكب عربين بيقرأ مثلا وليكم في سورة الحج فيها سجدتان مفهوم؟ وإن كان هناك خلاف في السجدة الثانية اللي في آخر الصورة واضح؟ فقرأ مثلا سورة الحج فيها سجدة ثانية بروح كاري مثلا سورة الرعد فيها سجدة يبقى كده ثلاثة وقفة عربية فيروح أول ما روح روح بسجد الثلاثة عربية يروح يجيب لك سيدي الثلاثة على مفهوم؟ ايه ايه جبت منين الموضوع السجود التلاوة أصلا ليس بواجب سجود التلاوة ليس بواجب كما قال عمر بن الخطاب بل عبد الله بن عمر قال قرأت على النبي صورة النجم شفت السند ده قرأت على النبي صورة النجم فسجد وقرأت عليه مرة فلم يسجد سجد وقرأت مرة فلم فلم يسجد عليه السلام عمر في صحيح البخاري قال أيها الناس إن لم نؤمر بالسجود أي سجود التلاوة فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج لكن يقرأ لازم يسجد التلاوة فظن أنها واجبة مفهوم فيجي يعمل إيه يروح يروح جميع له السجدات كلها وروح حملها في مرة واحدة أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله, والله أكبر لا حول ولا قوة جبت كلام دنيين من وهو ده من الجهل نسأل الله الصلاة العافية الذي عام كثير من الناس نسأل الله السلام عشان كده إحنا عايزين نعمل شرح في علوم القرآن أو فضائل القرآن يعرف الحاجات دي كلها سجادات القرآن أحكامها هذه الأمور كلها نسأل الله السلام طيب نكون مشه في نواقذ الوضع خلاص كده يبقى فهمنا ال المر الجنوب أو الحائض أو أو إلى آخر نعم صدق كثير من النساء يترك الذهاب إلى؟ على عندي من لها هو ال المرأة سؤال أول. المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة. يعني نتكلم في حكم شرعي. لا يجب عليها حضور الجمعة. لقول النبي عليه الصلاة في حديث طارق بن شهاب قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربع عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض يبقى هذا ليس به ليس بواجب. يعني إلا لم تصلِي فهذه ليست إيه ليست آثمها أفهم لكن إن ذهبت فهو خير فهو خير لذلك مثلا أم أم هشام رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله على منبر الجمعة يبقى كانت إيه كان بتحضر، فهم؟ لكن إن لم تحضر ليست آسما، لكن إن حضرت فهذا إيه؟ فهذا خير كثير، وإن لم تحضر يفوتها خير كثير إذا كان فيه علم فهم؟ نعم. صحيح كلامك صحيح. خد بالك، أنا وأنت متفقين. كويس جدا. إحنا ما بنتكلم في إيه في الفضيلة. طلب العلم طلب العلم ليس هو واجمل العلم هو فضيلة كويس. عشان تسمع. صح صح صح. تالي الب. إذا قتله خطأا فهذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل قد يقتل خطأا وما عليه من سبيل وقد يقتل خطأا فيكون عليه أدية مثال فضل الحديد ده لما حطته في مكان اللي هو كتل فيه الشخص هل ليه انه هو يضع في المكان ده فالغلط من الشخص ولا هذا المكان ليس موضع الحديد فالغلط منه اللي هو مخصص الحديد آه. آه. فكان فيه الراجل ده موجود فكان فيه الراجل ده موجود يعني كان مش في التعمل طبعا ده, ده ليس عليه دين وليس عليه شيء لذلك انا قلت لك في الكلام ايه في فرق بين ما له سبيل وفي فرق بين ما لم يكن له سبيل يعني القاعدة الأصلية ايه اولا الايه قول تعالى ما على المحسنين من من سبيل القاعدة الاصوليه كل ما ترتب على ما أبيح لك فلا ضمان عليك ما يترتب على ما ابيح فلا فلا ضمان مثال. أنا واقف بصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مر المرء من أمامي فإنما عليه أن يدفعه فإن أبى فليقاتله لقاتله يعني يدفعه بشدة فإن معه القرين أو الشيطان طيب أنا مثلا دفعت مثلا بالراحة كده وقفته هو راح زائي إيدي وعايز يمشي برده قدامي فأنا دفعت أشد منها واضح الكلام؟ أنا صحتك كويس كده فهمني فزائته واحد كده فهو مات هو أصلا كان مستني زقتي مفهوم لما مات هل عليا أنا نديا أنا نقطعله خطا هل عليا ديه بالإجماع لا بالإجماع لا ليه؟ لأنه ترتب موته على ما أباح لي في أمر الصلاة من الشرع فما ترتب على ما أباح لك فلا فلا ضمان عليك الشيخ بن عثمين لم نيجي يذكر القاعدة يقول ايه مثلا رجل مجلود من زنا مفهوم وبعد الجلد حدث شيء ومرض وسخن ومات هو مات بسبب ايه بسبب الجلد صحيح لكن جلدي انا له مأزون لي في من شرع واضح فما ربطب على ما ازن ليه فلا ضمان عليه ده بالإجماع واضح الكلام كده مثلا خالد ابن الوليد خالد ابن الوليد لما قتل أنسا في كسف صريح هنا البخاري لكن تأويلا متأويلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بدفع الدية وفي صيح مسلم حينما رفع زيد السيف على رجل فقال له لا إله إلّا إن الله فقتله قال قتلته بعد أن قالها قال إنما قالها اتقاءه سيفي قال قادلت وبعد أن قالها قال إنما قالها اتقاءه سيفي هو بس بيقولها كده عشان السيف يعلو مفهوم النبي عليه الصلاة لم يأمر لم يأمر زيد هنا بإيه أسامة بأن يخرج دية مفهوم لأنه ترطب على ما أبيحه له من القتال فلم يأمره بإخراج جدية مثلا ناس بتحفر من قبل الحكومة في غاز مثلا بيحفروا غاز فهم حفرين الغاز مثلا فجي واحد بالليل مثلا بتقطق كده وجاي بقى محترم وماشي بتقطق وهادي كده الساعة واثنين بالليل مفهوم المهم هو ماشي راح ايه راح نزل فيها اتكسرت رقابته مات اللي حفروا دول علوم دي الجواب لا لأنه ترتب على ما ابيحة ترتب على ما ابيحة لهم واضح الكلام؟ لكن واحد حفر حفرة في الشارع عشان ما بيش حدي تقطك يا وده جاي بالليل مش عارف حاجة ومش شايف حاجة راح مجرح وإعمين اللي حفها بضعالد دية هو ما تعمد خلاص ممكن عمد. لكن ايه عليه دية اذا هذا يكون خط الخطأ لأنه لم يبح له اذا الاول ما على المحسنين من سبيل لأنه احسن فيما ابيح له فيما امر له اما الثاني لم يحسن لأنه لم يؤمر بذلك وضعت المنسألة كده مفهوم يبقى يفرق بيني الاثنين فأنا المكان ده مخصص لحط الحديد فأنا بجيب الحديد على طول برميه مش هشوف فاهمني؟ ليه؟ لأن المكان ده مخصص ليه في واحد قاعد جوه قاعد حب يقعد جوه أنا جاءت الحديد روح في رمي. مات هل أنا أحسنته فيما فعلت؟ برمي الحديد صح الكلام؟ ما على المحسنين من سبيل نكرة في السياق النفي تفيد العموم وضح كده يبقى ما ترتب على ما أبيح لك فلا فلا ضمان عليك ولا شيء عليك يجي مثلا الشوكاني في القعبة دي يقولك إذا قبل رجل امرأته زوجته فقبلها في الصيام أن يباح له أن يقبل زوجته فأنزل منيا أنزل منيا هل بطل خونه؟ هل على الكفارة؟ شوكاني يقولك لا الصنعان يقولك لا الألبان يقولك لا ليه؟ لأنه ترطب على ما أبيحها له وابح الكلام لكن إذا فعل عدد سرية بطلة صومه لأنه حرم لم يبح له ورح الكلام كده إذا جمعها لا عليه كلا وكذا وكذا لأنه محرم لم يبح له شفت القار ما ترطب على ما أبيحها إذا لك الشيخ بن عساني يقول لك, لك في المنظومة قال لو ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ما ترتب على المأذون فليس فليس بمضمون واضح الكلام طبعا ليها تفصيل أنا ذكرته قبل كده في شرح المنظومة الفكية بعد الشيخ بن عساني أنا كنت عايز أن أقرأ شيء من توضيح حصول الفقر لكن يا فيها فئة إذا إن شاء الله إذا كنت أخير غدا إن شاء الله في أوسيم بعد المغرب وبعد العشاء ويوم الاثنين أيضا إن شاء الله ويوم الخميس بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء هتكون في فيصل يوم الثلاثاء هيكون في فيصل نشرح إن شاء الله كتاب الإجابة للزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة كتاب بقى متع ومعه مداوات النفوس لابن حزم لما تاخد بقى الموعز وابن ابن حزم لها طعم تلك إن شاء الله بلوغ المرام والوسطية في المنيب ويوم الخميس بدأنا المحاضرة اللي فاتت في قواعد في أصول مصطلح الحديث وقواعد في أصول الفقر لشيخ الإسلام بن تيمين بن تيمين كتاب لهذا ولا زي ولكن فضل الله جماعت لك قواعد مئة قاعدة هنا وفي علم مصطلح الحديث الجمعة المقبلة إن شاء الله يكون في مسجد أهل السنة في الكم الأحمر بعد الخطبة في دورة علمية إن شاء الله الله خير. السلام علیکم و رحمة الله و بسم